فانه في عدادهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين بسبب موالاتهم للكفار هذه الايه الكريمه تبين خطوره موالات الكفار من اليهود والنصارى وان الامر جل خطير وان المؤمن في خير ما دام انه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 فلعل الله يجعل الظفر لرسوله وللمؤمنين أو يأتي بأمر من عنده تندفع به صولة اليهود ومن يوالهم فيصبح المسارعون إلى موالاتهم نادمين على ما أخفوه من النفاق في قلوبهم لبطلان ما تعلقوا به من أسباب واهية هذه الآية الكريمة تبين حال كثيرين من الذين يداهنون ولا يؤدون الأمر على ما يريده الله تعالى وتأمل فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم وهذا رآه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وإيضا نراه حتى يوم الناس هذا يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة أي أنهم يداهنون أعداء الله تعالى مخافة أن يصابوا بذر ونسوا أن الله هو الذي يأتي بالخير وأن الله هو الذي يدفع الشر فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده وتأمل أن الفتح من عند الله ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم وتأمل او امر من عنده فالمرء حينما يكون على ما يريده الله تأتيه الفتوح فوق ما يؤمل قال تعالى ويقول الذين آمنوا أهاؤلائي الذين اقسموا بالله جهدا ايمانهم انهم لمعكم حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرين ويقول المؤمنون متعجبين من حال هؤلاء المنافقين أهؤلاء الذين حلفوا مؤكدين أيمانهم إنهم لمعكم أيها المؤمنون في الإيمان والنصر والموالات بطلت أعمالهم فأصبحوا خاسرين بفوات مقصودهم وما أعد لهم من عذاب ثم قال تعالى يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين اعزه على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومه لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء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 وتأمل أخي الكريم أن هذه الآية قد بدأت بيا بي أيها الذين امنوا كما أن الآية التي قبل آيتين بدات يا أيها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنداء بي يا أيها الذين امنوا يقتضي أن المأمور به أو المنهي عنه هو من مستلزمات الإيمان فربنا جل جلاله يبين غناه عن العالمين وان العبد حينما يعمل انما يعمل نفسه فقال يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه فربنا جل جلاله يهتدي من الخلائق كثير فاذا انت اخفرت في حق الله فهناك الكثير يقومون باداء حق الله ويصبرون عليه يحبهم فربنا جل جلاله يحب اولياءه الذين يؤدون حق الولاية تماما ويحبونه هم يحبون الله لأن الله سبحانه وتعالى اتصف بصفات العظم والكمال والجلال ولأنه الرب الذي يربنا بالنعم أذلة على المؤمنين فالمؤمن يكون لين الجناح لإخوانه المؤمنين لاجتماعهم في الايمان اعزه على الكافرين اي انهم اصحاب منع ضد الكفار يجاهدون في سبيل الله لماذا يجاهدون في سبيل الله لان الكفار هم اعداء المحبوب فهم يجاهدون اعداء المحبوب ولا يخافون لومه لائم اي انهم ثابتون على الحق ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء في هذا الملمح على أن الهداية والاستقامة أفضل ما يناله الإنسان في هذه الدنيا الفانية فهو فضل عظيم من الله تعالى كما أن الانعام بالهداية إلى الصراط المستقيم من أعظم النعم كما قال صراط الذين أنعمت عليهم والله يعني فربنا جل جلاله واسع عليم ثم قال الله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمن الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم رافعون لما نهى الله عن موالاة اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار أخبر بمن يتعين على المؤمنين موالاتهم فقال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 ويعطون زكاة أموالهم وهم خاضعون لله أذل الله ثم قال تعالى ومن يتولى الله ورسوله والذين آمن فإن حزب الله هم الغالبون ومن يتولى الله ورسوله والمؤمنين بالنصر فهو من حزب الله وحزب الله هم الغالبون لأن الله ناصرهم ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوثوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله ان كنتم مؤمنين يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين يسخرون من دينكم ويتلاعبون به من الذين أعطوا الكتاب من قبلكم من اليهود والنصارى والمشركين حلفاء وأصفاء واتقوا الله باجتناب ما نهاكم عنه من موالاتهم إن كنتم مؤمنين به وبما أنزل عليكم من فوائد الآيات التنبيه على عقيدة الولاء والبراء التي تتخلص في الموالاه والمحبة لله ورسوله والمؤمنين وبغض اهل الكفر وتجنب محبتهم أيها الاخوه عقيدة الولاء والبراء هي المنهج التطبيقي لكلمة التوحيد لا إله إلا الله من صفات أهل النفاق موالات موالات أعداء الله تعالى التخاذل والتقصير في نصرة الدين قد ينتج عنه استبدال المقصر والإتيان بغيره ونزع شرف نصرة الدين عنه إذن أيها الأخوة المرء حينما ينصر دين الله إنما ينصر نفسه إلا لا تنصروه فقد نصره الله ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا التحذير من الساخرين بدين الله تعالى من الكفار وأهل النفاق وموالاتهم والإنسان يبتعد عن الكفار ويبتعد عن المنافقين ولا يخالط هؤلاء إلا لأجل تبليغ رسالات الله هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته